كلامك بطيبك وابتسامك ترى المثل امامك من نظري يذوب ما صدق ان لقى حلم والله حق جاشال الياس شق جوه لبس الوله يا ساحر بكلامك مذكي فرب احترامك بذوق وسلوب جد لا موتريقه اهواك وبكل ثقه يا شمسي المشرقه ما تعرف غروب يكفيني اتمامك سلامك ونسيني ظلامك يا ما فرحني يا مامك سلم من بلا حروف يا ناسيني الشقى الروح بك متللقه قلبي الحضنه طقه يا كيف اتبت يا عايشني سلامك ونسيني ظلامك يا ما فرحني يا مامك سلم من بلا حروف يا ناسيني الشقى الروح بك متللقه قلبي الحضنه طقه givea to po po po po and thisa ghara ashik musta qlarah ashik mustehaf may ya bidulik halif may ju